لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة يجمعنكم إلى يوم القيامة داريب فيه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 ويصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لها أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركوه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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أنا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله قال الدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولا اكينا الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كُذِّبَتْ رسول من قبلك فصبروا على ما كذبوا وَأُوذُوا حتى أَتَاهُمْ نصرنا ولا مبدل لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كبر عليك إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أَن تبتغي نفقا في اسْتطَعْتَ أَن سلما في فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين